الحمد لله a أَتَعْلَمْنَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ هُمْ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكِرُونَ ba uh -huh.